أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين وَأَنزَلْنَا الْآيَاتِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ